أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.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 لا يصدعون منها ولا ينزفون وفاكهة مما يختارون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 إلى ذي قاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم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 119. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 110. لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون 111. إنا لمغرمون بل نحن محرومون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 نور التي تورون ا انتم ان شئتم شجره نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 انزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين